ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون